جهز عتاد المعارك بكل نسمر شكالك المخزن بالجع فسالك والجن يا دوية والجن يا دوية كنت ناصب خنادق بك ومع الصنادق وخلي عن كل بنادق قلبي شهما نور فيا في قلبك يا شهما نور فيا وانت تخر شادي جسم سن مففف والله يشيل راس المعادي جمسا من الله عطية جسم من الله عطيه وين جاكي مشرك يا عاوي ناسف يناسف يداوي احزاب نعمل مخاوي سبا جيوش فتيه سبا جيوش فتيه والامه تخان نشام بيها الشيخ أسامة أبو كرم ينشا ودك وحصونا عليا دك وحصونا عليا دك وحصونا عليا